على محمد وآل الطيبين الطاهرين <تصفيق> خمسة وعشرين من المنسك إذا كان عنده باربنا إحنا على ماسك شيل أخوي كان عنده مقدار من المال. يفي بمصارف الحج وكان بحاجه الى الزواج فهل يجب عليه الحاج ام لا هنا تصوران الاول عدم وجوب الحج لدليل نفي العسر والحراج والتصور الثاني وجوب الحج وان كان محتاجا للزواج استنادا لموثقة إسحاق ابن عمار أنا ما صار عندي وقت اطلعها عن الوسائل هذه موثقة ولا تقدر بالكمبيوتر تطلعوها. علي <تصفيق> عن أبي عبد الله عليه السلام قلت رجل كان عليه حجة الإسلام فأراد أن يحج قبل أن يتزوج فقيل له تزوج ثم حج فقال إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر يعني أراد أن يردع نفسه عن ترك الحاج من أجل أن يردع نفسه عن ترك الحاج قال إن تزوجت قبل أن حج فغلامي حر ماله ماله ما الإمام حملها على الناس فتزوج قبل أن يحج خالف تعهده فقال عليه السلام اعتق غلامه خلاص صار غلامه حر قلت لم يرد بعتقه وجه الله العتق اشترط فيه القربة هذا ما وقع القربية قال إنه نذرا في طاعة الله والحج أحق من التزويج هذا بحل الاستشعار بالرواية والحج أحق من التزويج وأوجب منه قلت فإن الحج تطوع يعني مقصوده لو فرضنا أن الحج تطوع وأن الحج السابق كان واجب يعني يريد أن يقول للإمام لو كان الحج تطوع مع ذلك طاع الله صير أم لا سؤال آخر يعني قلت فإن الحج تطوع قال وإن كان تطوعا فهو طاعة لله قد اعتق غلابه ووجه الاستدلال بهذه الروايه ان قوله الحج احق من التزويج واوجب منه دال على ان الحاجه للزواج لا ترفع الاستطاعه ولا تنفي وجوب الحاج تقولون يعني الرواية مطلقة هذا أحد الاجوبه نعم ويجاب عن ذلك أولاً بأن الرواية مطلقة من حيث الحاجة للزواج وعدمها فيقيد اطلاقها بدليل نفي العسر والحراج وثانيا فرض في صدر الرواية أن الحج مستقر على ذمته من السابق حيث قال رجل كان عليه حجه الاسلام قبل أن فاراد ان يحج قبل ان يتزوج وتقديم الحج المستقر في الذمه على الزواج أمر واضح وليس هو محل البحث خلي يعني إذا الحج مستقر في الزماء أدري إذا الحج مستقر في الزماء يصرف المال في الزواج ويحج ولو متسكعا يحج ولو متسكعا ويصرف المال في الزواج لأنه الحج سابق على عليه با. ما كنت شار نعم سيدين هذا عليه حجة الهتلاق فانه لو كان في هذه السد كان ما يقول كان عليه صعب قصير قصير كان رجل عنده مال ثم يقول هكذا لو كان يريد بين الاستطاعه رجل عنده مال واراد ان يتزوج مثلا او يحب قبل ان يتزوج أما قوله رجل كان عليه حجة الإسلام ظاهر أنها مطلوبة منه أن حجة الإسلام مطلوبة من ثم جاءت الحاجه إلى الزواج هذا هو الظاهر هذا الشخص فيها يكون في متداولج، فبض من يسمع بهذا الكلام يقول الزواج كان هنا محرم محرما للمسافين الحجم المستطوع. الإمام ولكن الإمام قال بأن لا قال بأنه يكفي في رجحان هذا النذر أن يكون في أن في أن يكون ردعا عن ترك طاعة ولن يكون هنا. وإن لم يكن واجبا قال هذا جاء للسائل حتى لو كان الحج تطوع قال وين كان الحج تطوع فمعنى تطور الإمام ترقي الإمام يريد أن يقول أن من نذر أن يحج قبل أن يتزوج من نذر أن يحج قبل أن يتزوج فندره منعقد ليش لأن متعلقه هو تقديم الحج على الزواج أمر راجح وإن كان الحج مستحبا تقديم الحج على الزواج امر راجح وان كان الحج مستحب فاذا ندر ان يحج قبل ان يتزوج فندره منعقد لأن متعلقه راجح الشرط في قبل فالشرط في لا أقول من هذه الرواية الاستفاد أنه لا يشترط ذلك يكفي في نظر الزجل أن يكون في ترك طاعة وإن لم يكن معصية فإن ترك الطاعة عم من المعصية فإن قد تكون الطاعة مستحدة هذا النبي تسكع وإن كان حاجة ما دام الحج استقر عليه بالسابق ماذا؟ ما يخالف وإذا مهانه يخشر آخر كلام التسكع ليس المراد بالتسكع عنه مثلا يعرض نفسه للخطر فهذاك لا يجوز مراد بالتسكع يعني أن يعتمد على مفرم. الآخرين في تهيئة ذاته وراحمته حتى ولو أوجب له بهانه بعدام الحد استقار عليه في سابقة ما دام الحج استقر في ذنبته في سنة سابقة يجب عليه الحج في السنة الثانية ولو تسكعه وان أوجب هذا عليه ولماذا أخره من سنة سابقة لا تقديم الحج على أي شيء عدوا تقديم الحج على الزواج فرع صحة ف... لا تقديم الحج على الزواج عفوا صحة النذر عفوا صحة النذر وهو نذر نذر صحة هذا النذر فرع تقديم الحج على الزواج لأن الزواج لو كان متقدم على الحج نكانت نذر فاسدا لأن متعلقه غير زواج فتقديم الحج على الزواج لا يمكن ان يكون لاجل النذر لان النذر متوقف عليه لا يكون النذر في المقام منعقدا وصحيحا الا اذا قلنا شرعا بانه اذا حصلت المزاح بين الزواج والنذر فالحج مقدم على الزواج لا بد ان نحرر هذه الكبرى اولا حتى يصح النذر كيف مرتبه واحده فلا يصل لأنه لا بد ان يثبت لا بد ان يثبت ان متعلقه راجح في رتبه سابقه على التاز وإلا لو كان رجحان متعلقه بنفس النذر يلزم الدور لو كان الرجحان بنفس النذر يا حطين ينزل الدور لان انعقاد النذر توقف على رجحان متعلق ورجحان المتعلقه توقف على انعقاده فيلزم الدور لا بد ان يكون متعلق النذر راجحا في رتبه سابقه على النذر لهذا الامام قال اعتق غلامه يعني نذره عقد وترتب عليه الأثار لما اعتق غلامه لان متعلق نذره كان راجحا بدليل انه شرعا الحج احق من الزواج واوجب بينه لا لا تأمين. على رأيي في الخوي يجب الحج فورا اقلات وثالثا قد يقال بان حاله العباره الحج اوجب احق الحج احق من الزواج وأوجاب ليست في مقام بيان الاستطاعة وأن الاستطاعة لا تزول بالحاجة إلى الزواج ولكن في مقام بيان ان الحج مصداق للطاعه حتى في فرض التزاحم فمزاحمته بالزواج لا تنفي صدق الإطاعة عليه بقرينة تعقيب الكبرى بالحج التطوعي هذا تمام الكلام في هذه مسالات من الامور المعتبره في تحقق الاستطاعه السعه في الوقت بمعنى وجود قدر كاف من الوقت للذهاب الى مكه والقيام بالاعمال الواجبه مدرك هذا الامر انه اذا ضاق الوقت عن الاتيان بالحج فتارة لا يمكنه عقله الذهاب للحج واتيان المناسك وفي هذا الفارق يسقط الوجوب عقلا لأنه تكليف بما لا يطاق وتارة يمكنه الاتيان بالحج عقلان، ولكنه موجب للمشقة نتيجة ضيق الواسع. ففي مثل ذلك يسقط عنه وجوب الحج شرعا لا عقلا بدليل في العسر والحرج وهنا يطرح فرع وهو أنه هذا الشخص الذي حصل على الاستطاعة المالية ولم يتمكن من الذهاب للحاج لضيق الوقت هل يجب عليه حفظ الاستطاعه الى العام القادم ام لا ذكر سيدنا قدس سره في المعتمد أنه يجب عليه وذلك لمقدمتين الأولى إن ظاهر الآية وهي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ظاهر الآية فعلية الوجوب بفعلية الاستطاعات في اي في أي وقت حصلت اي سواء حصلت في اشهر الحج ام في غيرها وسواء تمكن من المسير حملا يتمكان فيكون وجوب الحج من بابل الواجب المعلق اذ الوجوب فعلي، إلا أن زمان الواجب مستقبلي. المقدمة الثانية. المسألة الثانية. عفر <تصفيق> إذا وجب الحج وتنجز على المكلف وجب عليه. حفظ القدرة على هذا الواجب نظير من دخل الوقت عليه وكان لديه ماء فلا يجوز له عقلان إراقة الماء مع التفاده الى عدم تحصيله لو اراق لماذا لقبح تفويت الواجب المنجز عقلان هذا ما أفاده ويلاحظ عليه أن حكم العاقل بلزوم حفظ القدره فرع فعلية الوجوب وفعلية الوجوب فرع فعلية الاستطاعة والاستطاعة في مفروض الكلام غير متحققة لان من عناصر الاستطاعه ان يكون مخلى السرب كما في الروايه ان يكون مخلى سرب واخذ هذا العنصر دال بالدلاله التزاميه على اعتبار امكان المسير إذن فالمحقق للاستطاعه ملكية المال حين امكان المسير وبالتالي فليس وجوب الحج فعليا بفعلية الاستطاعة المادية فقط وإنما يكون فعليا بفعليه الاستطاعة ماديه عند امكان المسير كما ذهب له صاحب مستمساك قدسة وحين وحينئذ حيث أن المكلف في مفروض المسألة إنما حصل على الاستطاعة المادية في ضيق الوقت فلم يثبت وجوب الحج في حقه فلا يحرم عليه عقلان تفويت الاستطاعات وصرفها في موارد اخرى ياتي الكلام في شرط الامن والسلامه زادكم الله السلامه maar nu is het 17 jaar waar je de